بسم الله الرحمن الرحيم صاب والقواء بسم الله الرحمن الرحيم صاد والسؤال وللذين كفروا في عزة كم أهلتنا من قبلهم من قول فنادوا فنادوا وعجب ان جاء اللهم يذم صح يوم كذب أجعل الآلة سائلة وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي سمعنا بذاذا في المدلة في الأخير أو في لا لجدث من بعينينا بل هم في شكم them قَالِيَ اسْتَقُومْ فِي الصَّبَاحِ يُنْذِرُ ذا ب قوم نوح well wow. لَكَ الذَّوْهُ سُلَفَ حَقَّ وما وَمَا يَنُذُ إلا صيحة واحده اذا ثم ما نغا نفخكم تقام دنج جلنا في يا الها ما يقولون و Bunlar Dy ne bil وحشورة كل له أواب وشبدنا ملحبا Chazazina wo ta ata roul ema Wa roul eza I wonder how I would love you.